من يوميات كلب المثقف مولاي مولاي لا أريد منك يا قوتا ولا ذهب مولاي لا أريد منك يا قوتا ولا ذهب ولا أريد منك أن تلبسني الديباج والقصد كل الذي أرجوه أن تسمعني لأنني أنقل في قصائدي إليك جميع أصوات العرب جميع لعنات العرب إن كنت يا مولا لا تحب الشعر والصداش فقل سيافك ان يمنحني حريه النباه. يا سيدي لا شك انت قادر ان تقطع الاعناق وتقطع الارزاق لكن لماذا انت ضد العشق والعشاق والحبر والاوراق لديك كل ما تطلبه الجند والسجون والمشانق والبرق والرعود والصواعق وعندك الميزان والحساب وعندك التواب والعقاب اما انا فمهنتي ان ازرع الزنادق واطلق الحمام وانت من طبعك يا سيدنا ان تفلق النار على الحمام يا سيدي يا سيدي قل لي لماذا انت ضد الزرع والاعشاب قل لي لماذا انت ضد البحر والانطار والسحاب يا أيها الحامل عن جباط جائزة الدولة في الإرهاب قل لي لماذا تكاه الكتاب قل لي لماذا أنت يا سيدنا تخشى على ملكك من قواعد الإملاء والإعراف قل لي لماذا أنت يا سيدنا تخاف من تخافة الكلاب